أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ دِيَارِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَادُونَ يجَادِلونَكَ فِي الحَقِّ بَعَدمَا تَبَيًا كَأَن ماَا يُسَاقُون إلى المَوْوتِ وَهُمْ يظُرُون وَإِذ يعذكُم اللهَّهُ إحْدَ الطَّائِ فَتَنِ أن هَالَكُمْ وَتَوَدُّونَ أن وَيرَذااتِ الشَّوْكَتِ تَكُ لكمْ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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِذَا تَسَتَّحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَأَمَّا تَأْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ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 وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَصَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ آتَيْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ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 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكَمُهُ جَمِيعًا فَيُرْكَمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هم قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُوهُ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُدّوا فَقَدْ نَضَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن يَتَهَموا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ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 وَيَقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا فَدْبُتُ وَذكُر اللهه َكثيرَ ل عََّكُم تُفِْحون وَأَطع اللهَّه وَرَسُ لَهُ وَل تَنجَعُوا فَتَكْشَلوا وَتَذهَ بَرِيحُمْ وَصضِرون إِ اللهَّهَ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 حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَٰبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الذواب عيد الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ فَإِمَّا تَتَّقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم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 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ